مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس الثاني أما بعد كنا في المحاضرة أو الدرس السابق قد تناولنا بعض المقدمات في فيما يتعلق بالدرس وطبيعته والكتاب المقرر وهو مغني اللبيب وتعرضت لترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب وهو ابن هشام وعندما أشرت إلى الباب المقرر معنا في هذه الدروس وهو الباب السابع من أبواب مغني اللبيب والذي عنون له بكيفية الإعراب انتقلت معكم بعدها إلى الحديث عن تعريف الإعراب في اللغة وفي الاصطلاح في الاصطلاح الذي سنتناوله ثم انتقل الحديث إلى بيان أهمية الم هذا الموضوع وهو الإعراب وطريقته وأخيراً كان الحديث عن عناية المتقدمين والمتأخرين بهذا الجانب وهو الإعراب أو طريقة الإعراب وذكرت لكم نماذج عدة مما صنف في هذا الموضوع وهو موضوع طريقة الإعراب أو الإعراب التطبيقي بقي أن أشير إلى جزئيتين في الفقرة الأخيرة وهو العناية بهذا الموضوع هناك كتب عنية ببيان الطريقة التنظيرية أو التعليمية كيف نعرب. لا أنه يعرب نصوصاً يجعلها بين يدي. كأعراب القرآن أو أعراب الشواد الشعرية أو أعراب المتون العلمية فإن هذا كثير جدا وكما قلت لكم إنها إن العلماء نوعوا التصنيف في هذا فنجدهم قد صنفوا في إعراب القرآن كاملاً وأمثلته كثيرة كإعراب القرآن للنحاس ومن المتأخرين الجدول في إعراب القرآن في خمسة عشر جزء ونجد أيضا من أعرب سورا أو آيات كإعراب ثلاثين سورة لابن خالوي وإعراب الفاتحة للتاج تاج الدين الإسفرايني وكذا إعراب البسملة ونحوها نجدهم أيضا عنو بإعراب الأحاديث كإعراب الحديث للعكبري وعقود الزبرجد في إعراب ما يشكل من أحاديث المسند الإمام أحمد للسيوطي ونجدهم أيضا أعرب الشواهد الشعرية في كتب, في كتب كثيرة ونجدهم أيضا أعرب متونا علمية كإعراب الألفية فخالد الأزهري صاحب التصريح له كتاب معروف باسم تمرين الطلاب في إعراب الألفية وهو مفيد وكذلك نجد ابن طولون قد أعرب الألفية في مجلدة متوسطة ونجد كذلك من أعرب الأجرومية فالكفراوي في, في شرحه للأجرومية أعرب متنها وعلق عليه الحامد بإفاظة حول هذا الموضوع نجد أيضا من العلماء من أعرب كافية بن الحاجر ومنهم من أعرب عمدة الفقه إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره كما ذكرت لكم آنفا لكن هناك من صنف في بيان الطريقة طريقة الإعراب لا أن يعرب وسأشير فقط إلى كتابين من الكتب المتأخرة لأن فيهما فائدة ومنهم الكتاب الأول هو كيف نتعلم الإعراب لتوفيق عمر بلطهجي وهو كتاب ليس بالكبير ومثله أيضا كتاب بعنوان طريقة الإعراب دراسة منهجية تأصيلية لفضيلة الدكتور سعود الخنين هذان الكتابان يفيداني في بيان الطريقة بقي أيضا أن أشير إلى أن مغني اللبيب قد كتب عليه كتب كثيرة ومن أهم ما كتب عليه حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي وهي مطبوعة طبعات عدة حاشية الدسوق على مغني اللبين فمن أراد أن يستزيد في شرح هذا الكتاب وبخاصة الباب الذي معنا يمكنه أن يرجع, يرجع إلى حاشية الدسوق الموضوع الذي معنا كما قلنا هو الباب السابع في كيفية الإعراب يقول ابن هشام رحمه الله الباب السابع من الكتاب في كيفية الإعراب والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن كان حرفاً واحداً عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترك فيقال في المتصل بالفعل من نحو ضربت التاء فاعل أو الضمير فاعل ولا يقال تو فاعل كما بلغني عن بعض المعلمين إذ لا يكون اسم ظاهر هكذا فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة فاعتمدت على المضاف إليه ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها فقلت في نحو قوله وما هداك إلى أرض تعالمها الكاف فاعل ولا تقول كفاعل لزوال ما تعتمد عليه ويجوز في نحوي مو الله وقي نفسك وش السوب ولي هذا الأمر أن تنطق بلفظها فتقول مو مبتدأ وذلك على القول بأنها بعض أيم وتقول في وتقول قي فعل أمر لأن الحذف فيهن عارض فاعتبر فيهن الأصل وتقول الباء حرف جر والواو حرف عطف ولا تنطق بلفظهما دخل مباشرة في ضوابط كيفية العراب فيمكن أن نعنونا لما سيذكره بضوابط في كيفية الإعراب الضابط الأول هو ما تلوته عليكم قبل قليل وهو أن اللفظ الذي نريد أن نعربه إن كان على حرف واحد إن كان على حرف واحد فإن إنني أعبر عنه باسمه الخاص به أو باسمه المشترك مثال ذلك التاء في ضربت أريد أن أعربها التاء لفظ على حرف واحد فكيف أعربها فكيف أعبر عنها عند الإعراض عند الإعراض يقول ليس لك إلا أن تعبر عنها باسمها إما باسمها الخاص وهو أن تقول التاء فاعل هذا اسمها الخاص أو باسمها المشترك الذي يشترك معها غيرها فيه كأن تقول الضمير فاعل لأن الضمير تدخل فيه التاء ويشاركها غيرها في هذا يشاركها الضمائر كثيرة وبخاصة المتصلة فإذا إذا كان المعبر عنه الذي نريد إعرابه على حرف واحد فإنه يلزمك أن تعبر عنه باسمه سواء كان اسما خاصا أو اسما مشتركا ولهذا قال اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن كان حرفا واحدا هنا لابد من قيد أيها الإخوة وهو أن هذا الحرف الواحد ليس بعض كلمة لابد أن يكون هذا الحرف ليس بعض كلمة لما سيأتي من استثناء منه رحمه الله لأنه إذا كان هذا الحرف هذه هذا اللفظ على حرف واحد وهذا الحرف بعض كلمة فإنك تعبر عنه بلفظه كما سيأتي من نحو قي نفسك وشي الثوب وشي للأمر يقول اعلم أن لفظ المعبر عنه إن كان حرفا واحدا عبر عنه باسمه الخاص أو المشترك إذن لا يعبر عنه بلفظة فلا تقول تو ولا تقول غير ذلك مما يعني يشبه كالفاعل يقول فيقال في المتصل بالفعل من نحو ضربته التاء فاعل أو الضمير فاعل التاء فاعل هذا التعبير باسمه الخاص والضمير فاعل هذا التعبير باسمه المشترك ولا يقال تو فاعل كما بلغني عن بعض المعلمين إذ لا يكون اسم ظاهر هكذا هذا تعليل لعدم جواز التعبير بالاسم بالتعبير باللف لأنه لا يكون اسم ظاهر هكذا يعني على حرف واحد ليس عندنا اسم ظاهر على حرف واحد وهو المشار إليه بقوله هكذا ثم قال فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة فاعتمدت على المضاف إليه عندما قال فأما نفهم من أسلوبه أن ثمة اعتراض على كلامه لأن ابن هشام قال لا يكون اسم ظاهر هكذا على حفن واحد فاعترض معترض فقال ما تقول في الكاف كاف الاسمية التي هي بمعنى مثل إذا قلت زيد كالأسدي يجوز أن تقول ان الكافة اسم وتكون بمعنى مثل فإذا كانت اسما بمعنى مثل أليست اسما ظاهرا على حرف واحد كيف تقول هذا يجيب ابن هشام ويقول فأما الكاف الاسمية يعني أن يجيب على سؤال مقدر هو افترضه ثم أجاب عنه مباشرة فقال فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة فاعتمدت على المضاف إليه أي أن هذه الكاف الاسمية لا تأتي إلا مضافة وبعدها المضاف إليه لا تستقل بنفسها ولهذا اعتمدت على المضاف إليه ويقول بعد ذلك ولهذا إذا تكلمت على إعرابها إذا أردت أن تعربها جئت باسمها جئت باسمها باسم الكاف ولا تأتي بلفظها فقلت في نحو قوله وما هداك إلى أرض تعالمها قوله هنا أبهمه وهو عمر ابن براقة الشاعر عمر بن براقة وهو شاعر جاهلي كما ذكر ذلك عبد القادر البغدادي في شرحه لأبيات مغني اللبيب وأورد الشطر الثاني وما هداك إلى أرض كعالمها وما استعنت على قوم وما هداك إلى أرض كعالمها وما أعانك على عزم كعزامي وفي رواية وما أعانك على غرم كغرامي ها؟ وما أعانك في غرم وفي عزم وما أعانك في عزم كعزامي وما أعانك في غرم كغرامي الشاهد هو في قوله وما هداك إلى أرض كعالمها الكاف في وما هداك قال الكاف فاعل ولا تقول كفاعل مع أن الكاف اسم فإذن انتقض اعتراض المعترض لقوله لزوال ما تعتمد عليه ثم ذكر أنه يجوز في نحو ملّه وقين نفسك وشي السوب ولي هذا الأمر أن تنطق بلفظها فتقول عند م الله. يقول مو مبتدا وتقول في قي نفسك قي فعل امر تأتي بها تاتي بلفظها مع انها على حرف على حرف واحد لماذا لأن هذه الكلمات لان هذه الكلمات التي بقيت على حرف واحد انما هي ابعاض قد حذف بقيتها لعلّة فمُّ الله هي مختصرة من أيم في القسم ويم الله وأيمن الله في القسم تختصر ويقال مُّ الله وكذلك قي نفسك فعل أمر من وقع وقى يقي وذلك أن الفعل اللفيف المفروق الذي اجتمع فيه حرفا علة في فائه ولامة إذا صغت منه الأمر فإنه يبقى على حرف واحد مثل قي نفسك السوء من وقى وشي الثوبه من وشى وفيها في العهده من وفاء العهده وللامره من ولي الامر وهذه الافعال محصوره جمع منها ابن مالك عشرة ألفاظ في حاشية الخضري على ابن عقيد أشار إليها عدد منها ابن مالك عشرة ألفاظ في نظم قصير أو قليل زاد السيوطي عليه وأوصلها 13 فعلا كما في شرحه لأبيات شرح أبيات مغني اللبيب أو شرح شواهد مغني اللبيب ثم تتبع المتأخرون هذه الأثعال في المعجمات وأوصلها بعضهم إلى قرابة 19 فعلا يصح أن يؤتى منها الأمر على حرف واحد قال نحو مل الله وقي نفسك وشي الثوبة, شي الثوبة من وشي الثوبة بمعنى زينه تزين الثوب ولي هذا الأمر من الولاية أن تنطق بلفظها فتقول مو مبتدى وذلك على القول بأنها بعض أيم إذ الخلاف فيها وارد هل هي بعض أيم أو هي مستقلة بنفسها بمعنى أنها بنيت دالة على القسم على هذه الصورة وتقول قي فعل أمر إلى آخره لأن الحذف فيهن عارض الحذف في هذه الكلمات عارض لأنها من وقع من وشى ومن أيضا أيمن فاعتبر فيهن الأصل وتقول الباء حرف جر والواو حرف عطف ولا تنطق بلفظهما أي أنك تقول في نحوي مررت بزيد الباء حرف جر ولا تقول ب أو ب حرف, حرف جر وتقول كذلك مررت بزيد وعمر الواو حرف عطف ولا تقول و حرف عطف هذا خلاصة هذا الضابط وهو واضح بين لكن لابد من آآ ذكره آآ هنا يبقى أن أشير إلى قضايا متعلقة لهذا الضابط ما الألفاظ التي جاءت على حرف واحد وهل هي محصورة بالحروف أو أنها مشتركة بين الأفعال والأسماء والحروف أقول إن الألفاظ التي جاءت على حرف واحد وينطبق عليها هذا الضابط بتفصيله منها ما هو اسم مثل ماذا ذكرون التام التاء الفاعل طبعا حتى نحدد التاء الفاعل الكاف الخطاب ها ويا أيضا ويا المتكلم كلها على حرف واحد أيضا لا لا واو الجماعة واو الجماعة وألف الاثنين وألف الاثنين أسماء جاءت على حرف واحد أيضا مو مو قال مبتقى فهي اسم اسم على حرف واحد وكذلك الكاف الاسمية التي بمعنى مثل هذه هي الأسماء التي جاءت على حرف واحد ويأتي اللفظ على حرف واحد وهو فعل ذكرنا قبل قليل ما كان من اللفيف المفروق على صيغة فعل الأمر ذكرنا بعض الأمثلة مثل وقى ووفى ووعى وونا بمعنى الفترة ونا بمعنى فترة إذا أمرته تقول له ني وكذلك رأى تقول رأى رأى هذا الأمر من طبعا راء من الراي وياتي على حرف واحد وياتي على حرف واحد وهو, وهو, حرف, وهو حرف مثل ماذا فامن يذكر لنا حروف العطف فاء العاطفه و واو وحروف الجر مثل الباء الكاف الجارة ممتاز واللام هل هناك أحرف أخرى تأتي على حرف واحد حروف الجر أو حروف المعدرة حروف القسم إذا فصلناها عن حروف الجر حروف القسم الباء والواو والتاء بخاصة أن التاء خاصة بالقسم يبقى معنا أيضا تنبيه آخر وهو أن كل كلمة جاءت على حرف واحد اسما أو فعلا أو حرفا فإنها مبنية فإنها مبنية فكل ما جاءك من الألفاظ على حرف واحد فاحكم عليه بالبناء يتفر على هذا أمر رأيت أنه لا بد أن أفيض فيه لأن ابن هشام رحمه الله لم يتطرق إليه هنا وإنما تطرق إليه في كتب أخرى وهو حصر المبنيات وطريقة إعرابها المبنيات تجري في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء والبناء كما تعرفون هو لزوم الكلمة حالة واحدة ولا تتغير ولا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها فنقول ان هذه الكلمة مبنية فنحو قولك هؤلاء كلمة مبنية لأنه لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء وهكذا جميع المبنيات المبنيات في اللغة محصورة نشير إلى ضبطها حتى نتعرف طريقة إعرابها أولا الحروف كلها مبنية كل ما جاءت من حرف فهو مبني سواء كان حرف عطف من حروف العطف الواو والفاء وثم وأم وبل ولكن إلى آخرة أو كان حرف جر مثل من إلى عن على الباء اللام الكاف ربا كل ما جاءك من حرف جر فهو مبني حروف التحضير حروف القسم فجميع الحروف في اللغة مبنية نأتي إلى الأفعال الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام فعل ماضي وفعل امر وفعل مضارع الأفعال الماضية مبنية كلها أو مبنية دائمة سواء كانت ثلاثية مثل ضرب وأخذ أو كانت أكثر من ذلك مثل انطلق واستسقى واستقبل وسواء اتصل بها شيء أو لم يتصل بها شيء كقولك مثلا ضربت وضربنا كإنها مبنية الأفعال الماضية مبنية دائمة القسم الثاني هو فعل الأمر وفعل الأمر مبني على الصحيح وهو المتوجه في الإعراب عند المتأخرين فكل ما جاءك من فعل أمر فتحكم عليه بأنه مبني فتقول مثلا في إقضي فعل أمر مبني وتقول في وأمر فعل أمر مبني خذ فعل أمر مبني اسمعوا فعل أمر مبني اسمعا اذهبا إلى فرعون اذهبا فعل أمر مبني كل ما جاءت من فعل أمر فهو مبني يبقى معنا من الأفعال الفعل المضارع والفعل المضارع يبنى في حالتين متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة هذه الحالة الأولى ويبنى في هذه الحالة على السكون مثل قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعنا ومثل كذلك والمطلقات يتربصنا الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة نون التوكيد المباشرة كقوله سبحانه وتعالى لَيُنْبَذَنَّ لَيُسْجَنَنَّ ويبنى على الفتح وليكونا أيضا إذن الأفعال مبنية الفعل الماضي مبني دائما فعل الأمر مبني دائما على الصحيح فعل المبارع يبنى في حالتين يبقى معنا الاسم والأسماء أيها الإخوة الأصل فيها الإعراب لكنها لكن منها مبني وقد حصرها العلماء فنعدد الأسماء المبنية لأن الحسرة سيفيدنا في في التطبيقات الإعرابية لاحقا اول الأسماء المبنية الضمائر هو أعلىها الضمائر وكل الضمائر مبنية كل الضمائر مبنية سواء كانت متصلة أو منفصلة وسواء كانت غائب أو لمتكلم أو لمخاطب فأنت عندما يمر معك أي ضمير مباشرة تقول ضمير مبني النوع الثاني من الأسماء المبنية هو أسماء الإشارة اسماء الإشارة مبنية هذا وهذه وهؤلاء أما ما كان للمثنى مثل هذان وهاتان فإنه يجري فيه الخلاف بين العلماء وبعضهم يعني يذهب إلى إعرابه تيسيرا على المتعلمين الاسم الثالث الأسماء الموصولة والأسماء الموصولة مبنية سواء كانت خاصة أو مشتركة مثل الذي والتي والذين واللاء واللات وما ومن وذو في لغة طي فإنها أسماء موصولة مبنية كل ما مر معك منها فحكم عليه بالبناء إلا اللذان واللتان وأي الموصولة فإنه يجري فيها الخلاف والقائلون بإعرابها كثيرون الاسم الرابع من الأسماء المبنية هو أسماء الاستفهام مثل كم وأين ومتى فإنه متى مر معك اسم استفهام فاحكم عليه بالبناء الاسم الخامس هو أسماء الشرط مثل ماذا مثل أيانا ومهما ومتى وما ومن كذلك اسماء شرط فهي مبنيه كل ما جاءك من اسم شرط فهو مبني الا اي ايما ما تدعو فله الاسماء الحسنه فانها معربه لملازمتها الاضافه الاسم السادس الأفعال اسماء الأفعال مثل صح وامين وحيهلا وهيهاتا هيهاتا هي العقيق ومن به وهيهاتا خل وبالوهيهاتا هيهاتا خل بالعقيق نواسله فهيهاتا اسم فعل مبني وجميع اسماء الافعال مبنيه الاسم السادس أو السابع أسماء الأصوات حتى تشاركها أسماء الأصوات وهو ما يحكى به صوت كغاق صوت الغراب إذا حكيت صوت الغراب نقول هذا اسم صوت مبني أو ما ينادى به غير العاقل عندما تنادي إبلا بعيرا فإنك تناديه بصوت فتقول جئ جئ فهذا الاسم صوت وهو مبني وكذلك من الأسماء المبنية ما ذكره المركبات الأسماء المركبة كبعض الأسماء المختومة بويه مثل سيبويه والأعداد المركبة أحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا إثني عشر فإنه معرب أما ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر مبنية مبنية على فتح الجزئين تقول جاء ثلاثة طالبا ثلاثة طالبا ثلاثة هنا اسم مبني عدد مركب في محل رفع فاعل كذلك من الأسماء المبنية بعض الظروف حيث إذا إذ لما الظرفية هذه نقول إنها ظروف مبنية وقبل وبعد في بعض حالاتها تبنى لله الأمر من قبل ومن بعد هنا ظرف مبني على الظم فإذاً بعض الظروف قبل وبعد تبنى في بعض أحوالها أخيرا ما كان من الأعلام المؤنثة على فعالي مثل حذامي وقطامي فإنه مبني على الكسر في اللغة الفصحة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فاعلوا مع هذا مجرور نقول لا هذا كسر بناء ليس مجرورا هذا كسر بناء هذا هذه هي الأسماء المبنية بهذا نكون قد حصرنا المبنيات في التلام العربي الحروف كلها الفعل الماضي فعل الأمر المضارع في حالتين عشرة أنواع من الأسماء إذا استطعت أن تحصرها بقية الألفاظ الكلمات معربة بمعنى أن آخرها يتغير بتغير العوامل الداخلة عليها تصورك لهذه الأبواب تصورا جيدا يساعدك على فتح مغالق الإعراض بإذن الله طيب إذا وجدت أو مرت معي كلمة مبنية فما الطريقة التي أتبعها عند إعرابها نقول يمكن أن تتبع الخطوات التالية اولا أن تحدد نوع الكلمة أن تحدد نوع الكلمة بمعنى أن تقول فعل أو حرف أو اسم لأن أنواع الكلمة عندنا ثلاثة أنواع اسم أو فعل أو حرف ولا يخرج التقسيم عنها ودليل الحصر هو الاستقراء ولو تتبعت كلام العربي من أوله إلى آخره لا تجد كلمة تخرج عن واحدة من هذه الأنواع إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا فإذن أول خطوة حدد نوع الكلمة فتقول فعل أو تقول حرف أو تقول اسم الخطوة التالية أن تبين نوعها الخاص نوعها الخاص بمعنى أنك إذا قلت فعل حدد قل فعل ماضي فعل أمر فعل مضارع إذا قلت حرف فتقول حرف جر حرف عطف حرف تحضيظ إذا قلت اسم فتقول اسم إشارة أو اسم موصول انتبهنا الخطوة التالية أن تذكر الحكمة وهو أن تعبر بأنه مبني بمعنى أن تقول مبني وهذه لفظة ملتزم بها مع جميع المبنيات كل ما مر معك لفظ مبني لا بد أن تعبر بهذا وهو أن تقول مثلا حرف جر مبني اسم إشارة مبني فعل ماضي مبني لا بد منه الخطوة التالية هي, هو أن أو هي أن تذكر العلامة وهو ما يكون في آخر الكلمة غالبا وهذا التعبير وهو أن نقول أن تذكر علامة البناء يعني فيه نوع تجوز لأن أهل الاختصاص يرون أن البناء عند بعضهم يرى أن البناء هو الحركة نفسها فليست علامة عليها ولكن نقول لتيسير الطريقة أن تذكر العلامة فتقول مثلا في مررت بزيد الباء حرف جر مبني وعلامة بناءه الكسرة وتقول في حضر زيد حضر فعل ماض مبني وعلامة بناءه الفتحة وتقول في نحو هذا زيد هذا اسم إشارة مبني وعلامة بناءه السكون فالخطوة قبل أن ننتقل للخطوة التالية لابد أن نعرف أن العلامة قد تكون بالحذف مع فعل الأمر تحلف النون مع فعل الأمر فتقول مثلا أكتبوا أو اذهبوا فعل الأمر مبنيا على حذف النون واذهب فعل الأمر مبنيا على حذف النون وتقول في اقضي فعل الأمر مبنيا على حذف في العلة إذن العلامة قد تكون مع فعل الأمر بالحل وقد تكون العلامة مقدرة إذا كان الفعل أو الكلمة وإذا كانت الكلمة المبنية معتلة الآخر مثل دعا لو أعربناها من يعرب لنا دعا أين هذا السكون؟ المقدر اذا السكون او الفتح اي نعم تقول الفتح المقدر ولا تقول السكون وتسكت او تقول الفتح وتسكت انما هو فتح مقدر وتقول في رضي فعل ماضي ايش الفتح الظاهر وتقول في رمى فعل ماضي مبني على قلنا قبل قليل الفتح المقدر الفعل الماضي مبني على الفتح دائما عند المحققين ومنهم من يقصر أو يستثني من ذلك ما إذا اتصلت به تاء الفاعل ما به الضمائر الرفع المتحركة أو به وو الجماعة فإنه لا يبنى على الفتح الخطوة الأخيرة عند إعراب المبنيات هي أن نذكر أو نبين ألي هذه الكلمة المبنية محل من الإعراض أم ليس لها محل من الإعراض وإذا كان للكلمة محل من الإعراض فلابد من ذكره وبيانه طيب ما الكلمات, التي ما الكلمات المبنية التي لها محل وما الكلمات المبنية التي ليس لها محل نحن نسير على طريقة الحصر اولا الحروف الحروف كلها لا محل لها من الإعراب فكل ما مر معك من حرف فإنك تقول مثلا الباء في مررت بزيد حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب والواو واو العطف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب لا بد من هذا لا بد من هذا الوصف الفعل الماضي كل ما مر معك من فعل ماضي فتقول انه ليس له محل من وكذا فعل الأمر فإنه لا محل له من الإعراب يستثنى من ذلك ما إذا وقع فعل الأمر فعل شرط لأداة جزم أو جواب للشرط فإنه يكون في محل جزم اذا جاء نصر الله او مثل جاء زيد اذا اذا جاء زيد فاكرم او تقول ان جاء ان جاء زيد فأكرم تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط و لو وقع جوابا للشر يبقى معنا الفعل المضارع والاسماء الفعل المضارع والأسماء كلها الاسماء المبنيه طبعا والفعل المضارع المبني كلها لها محل من الاعراب يعرف محلها من سياقها وبالتفصيل الذي سياتي بإذن الله من الأسماء أسماء الأفعال فإنها لا محل لها من, الأع... من الإعراب وكذا أسماء الأصوات يستثنى من الأسماء أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فإنها لا محل لها من الإعراب خلاصة النقطة الأخيرة وهي ما له محل من الإعراب من الكلمات وما لا محل له من الإعراب من الكلمات المبنية أولاً الحروف كلها لا محل لها من الإعراب الفعل الماضي كذلك لا محل له من الإعراب إلا إذا وقع فعل شرط لأداء جازمة أو جواب شرط فعل الأمر لا محل له من الإعراب الأسماء والأفعال لها محل من الإعراب كلها ما عدا أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فإنه لا أو فإنها لا محل لها من الإعراب هذا التفصيل الذي ذكرته فيما يتعلق بحصر المبنيات وبطريقة إعرابها سيكون معينا لنا إن شاء الله في فهم ما سيذكره ابن هشام وكذلك في التدريبات التي نريدها يمكن أن يعني ناخذ بعض الأمثلة التطبيقية على إعراب ما جاء على حرف واحد فمثلا رأيت من أكرمته نريد أن نعربها نعرب الألفاظ المبنية هنا مما جاء على حرف واحد رأيت من أكرمته واحد قريب تفضل ضمير مبني مبني على الضم في محل رفع فاعل كذا توافقون ماذا ماذا يقول رأيت لا لا طيب ما في اعتراض على كلامه إذن كلامه صحيح طيب أضف كلمة أخرى رايت من اكرمته ا التاء هنا اخطاء ها لا التاء. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل في محل رفع فاعل والهاء ها والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به طيب أكرمتك لفضلك أكرمتك التاء ارفع صوتك التاء أكرمتك في محل رفع فاعل والكافو ضمير متصل مبني لا بد من مبني كما قلنا مبني على الفاتح في محل نص مفعول به أحسنت لفضلك لفضلك مه لا أكمل أكمل. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من العراب لا محل له من العراب انتبهتم هم. اسم مجرور نأتي عليه هذا هم. هم. مبني على الفتح نعم مبني على الفتح في محلي في محل جر انتبهتم عندنا مبنيات على جاءت كلمات والفاظ على حرف واحد هي مبنية دائمه كما لاحظتم وبعضها له محل وبعضها ليس له محل وفي قول سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل هنا من يعيننا تفضل ممتاز لا بد من هذا الوصف وهو أنه لا محل له من الإعراب والعصري الواو ممتاز ممتاز مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذه أمثلة نأتي إن شاء الله على بقية الضوابط في الدرس القادم بإذن الله والله أعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد